وفقساً سيديدا بشي سنة شناد لبدا كوني السغال يتبنك أيان نوحانا لكم قد قد قد قلينا إنان شرحنا منظومة مقعدة لإله هذا المنظومة الميمية في الوصايا والآذاب العلمية منظومه ضاش حيسكله الشيخ العلامه حافظ بن احمد الحكمي اوغيريودي عليه رحمه الله كون صدح بقوله تضواتني تضودي هجرغا مدادلج جوغو لخدن يا ثلاث سنو من شوقع عربوها عليه رحمه الله aqoon badan iyada ka cabsii lagu sheegay kutub badan ka tagay iyo cilmi badan oo daska dhex hal siyay waxa kullashay ama kasoo jeeda gobolkan jehaamalayd ahdo ama jezan oo saudi kamida halkaas oo asal ahaan reerkiisu dago ee و حام شايخ دي سوو مهم سنه من لدي جيري الشيخ عبد القرضاوي او دولكاس سفر كو تگاي علمي بضان اي توحيد كي سنن ده كفافي اي الشيخ حافظ بن احمد الحكمي وران بين كتبتي سقار كميده او اخريناي اما او دراسيناي حكميده ها سلم الوصول الى علم الاصول استرجع اسكله او هو كو شرحاي ومنظومه اسغنا وتخ وكا قدلى علم التوحيد و هو كشرحه منظومه ذا كتابي سمعارج القبولك و اادو قيمه بذن و هو اهاني شيخ الله يفوديه ان علوم الشريعه او تخو او نظم يكديه استاذ درايده و له منظومات اادو فربدن بوليه و علوم الشريعه كسببن وخو ليه هي قصيده ليراث القصيده الهمزيه او اسلامكا iyo wanaagiisa iyo dadka in loogu yeeri kaga hadlayo kutubtiisa waxa kamida caanka aalaamu sunna al mansura kitabkanada xigaana li iqadi daifa al najia al mansura wuxuu kutubka alifi ilmiga faraaidka wuxuu wax ka alifi sidoo kale ilmiga mustalaha ulum faraabadana ulumta diin shariacada kamida ايو كتب كليه شيخ خاص اسكله منظومته مرعيدو سن شيغني با المنظومه الميميه في الوصايا والاذاب العلميه وحانو دورناي بشهر رمضان ان و خاي كا هدليسا قودو با ادم مهمو اه هو مثلا و خاي كا هدليسا علمي برشده دينتا يا اهميتها ايلهده اي منظومظو كا هدليسا شيخو كدهرانيا wuxuu ka hadlayaa qabsashada kitaabka quraanka ah sidoo kale waxuu ka hadlayaa qabsashada sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlayaa aadabta looga baahan yahay ruuxa cilmiga baranaya taalibul ilmiga aadabta laga rabo wuxuu ka hadlayaa cilmiga faraaidhka wuxuu kaga taabanayaa cilmiga dhalka ee wuxuu kaga digi doonaa manzumada aakhirkeeda ee ulum khaldan oo bidaa oo aan nafci lehayn ayuu kaga digi doonaa waxa ka kooban yahay manzumadu waxa ka koobantahay 204 iyo 70 bay ka koobantay tagriiban ee haa skuudayna insha Allah taala ramadaan lawatankiisa hore in aan dhameyno diilahay noofud deeyo taala manzuumaduhu hayleedahay ee shuruuh baashirta culimadu sharaxday ee waxaa sharxay ee sheikh abd alrahman abd alrazzaq ibn abd almuhsin alabbad ee taaliq bulay adqi mabdan waxaa sidoo kale sharaxlay sheikh abd alkarim ibn abdullah alkhudayr waaysayuna sharax kule marka adba loo loo adeegay weena faa'iida badan tahay من ضمذي ومركع نوبي الله بتهواتا وحليه الشيخ الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم دي الملك والملكوت الواحد الصمد بر المهيم لمبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مب عوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباء قاطمة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسمي وحكو بالله يا إلهي إن أم هدأ لي تبارك وتعالى محوك قدنا يا قرآنك الكريم كأه wa ilaahi ku bilaabe xamdiga ee sidoo kale to aaymada salaaf ka in badan oo kamida oo xamdiga ku bilaab jiray alhamdu mahalli laahi ilaahi bay usug laa cay amaan iyo mahdamaanteed isaga iskale allee rabbil aalamiina oo nka rabbigiisa mahluqaat ko dhan iskale aha alaaihi ayu xamdiga ku mudany nimooyinkiisa korko وهو اسجى اهل الحمد ما حدنت متك اهلك واه وا مدن والنعم نعمويكا ادومد هيستان متك اهلك وسركلي الله ذل الملك ملكه صاحبك والملكوت ملكه هيشه دهر صاحبك الواحد كلك ا الصمد سيدك دمه استران ا البري بارئ غاها و دوomadiisa ihsaankii fadliga u sameeya al-muhaymin wahwal ba'uk ola suuda mubdil khalqi khalqihi ya makhluqatka aburi min adamin shirid laanka aburi iyagoon jirin wax jira ka dhigin xamdigaas uu ku bilaabay kadibna allah tabaaraka wa ta'ala sifatiisa ayu qaar kamidii jiray hamdiga ayo ku bilaabaysaa culimadu ahaan jireen kitabkiile ayuu ku daabineeyaa iyo nabi sallallahu alayhi wasallam khutbkiisa hamdigaasuu ku bilaaban jiray hamdiguna wa in ilaahi lagu amaanato barakaa wa ta'ala sifadkiisa iyo afaashiisada dhamaystiran tayib hamdu waa laba nooc ama laba shayba yaa khena midii wax weeyaan allahi tabaaraka wa ta'ala wu hukumaanayahay asmaadii sawanaaksan iyo sifadkiisa dhamaystiran oo sidii sabaa amaanta uulay lan ubmale dimanaan male mar hadusan caabiya dimanaan lahayn oo dhama istiran yahay amaan di waba iska leeyahay min hadihi xaythiya wardanka kobaad waan danka labaadii wax weeyaan nicaamka adoomadu ay haystaan dhamaantood isaga bixiye wax ka stool isku amaano la isugu mahad celiyo isaga ka soo jeeda dankaana waa danka labaad oo muxuu ahaa ilahi subhanahu wa ta'ala oo amaantiyay mahad ku muday wa amido tilmaamaa shaykh islaam timi ali rahmatullahi alayhi wa alhamdu nu'an hamdun ala ihsanihi ila ibadihi wa huwa min ash-shukr wa hamdun lima yastahiqquhu huwa bi nafsihi min nuuti kamalihi marka labadaaba hamdu labada noocway labadii noocba marka naazimku uu sheegay لابد نوعبه وشهغي نوع, نوع كبادي وحويان الحمد لله رب العالمين على الائه نعم كيس ويلاهكم عاصي وهو اهل الحمد والنعم طلبنا وحوي واصفاتك اشدم استرن اسماءك صفاتك ودبدغيه دي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدل خلق من عدم صفاتك ودبدغيه مره لابد ذنعبا Allah tëbareka wa ta'ala wa ku amanei hajë wa në ku mahatayi hajë t'ayb amante iha mahadda da maestrëna sidha u da maestrëna së gomba eskale Allah tëbareka wa ta'ala Allah tëbareka wa ta'ala Allah tëbareka wa ta'ala Allah tëbareka wa ta'ala Allah tëbareka wa ta'ala alamin tëu wa makhlouq tëbareka wa ta'ala rabbi gana wa halidada maani badamba klima da kuchira rabbu bimakna al-khaliq al-raziq المالك المتصرف المصلح انتو نوقدا وامدك اسكله وكما مولاه وكنعمكي سو كبرباريه وكما يعني وحوي اوتليا وك انت سو دنبا سو ودغليه ربي سستردد قرانك الكريم كما ظفي رشتان ادعياده ادومدو أدعي أدعي أدعي مرك الله يبريان كلمه دا اسمي اوقو بدن الىه او يادان ربنا وه اما ربي لان معانيده وحمبارسني با اادو فربدان يسيم حوا صفاتكم وحمبارسين طيب مركه رب العالمين اول على الائه الاء هي النعم ونعمو انك وكله يكون شيغي في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان الاء بمعنى النعم نعمو ينكيس ان لا ترى كوبكريم الى قرانك الكريم كانو وشبي وهو اهل الحمد والنعم wa xalaga wada isaga ayaa mudan oo xaqiiq ku ah amaan iyo mahadinba waaki hadithkii fi sahih muslim qiyaali nabiga sallallahu alayhi wasallam marku rukuca ka soo toos waaki di ciri ahlu sanaa iyo majdi ahq maqala alabd ahlu sanaa iyo majdi ahq maqala alabd ilahay ahl buu hay isaga mudan amaanta iyo sharaf iyo qiimo dhamaan tii Kediba shaykh wujhuri Dil mulki O haikab badala ntah lafuzul jalala Alhamdulillahi Ayy badal katah dil mulki Marka u milki gana wa layqana Wala ha nshah O sifatul mulki na ilahi wa layyhe tabarika wa ta'ala Makhluku or namna adhomadi siwa yisaga iskale Marka hi gana isaga mahammula Intas barbi tabarika wa ta'ala Wysaqa gale isa Wa adhomadu واباه الرب جل بارك وتعالى والملكوت هي كلمه ملكوت يدنا ومصدر ملك او كلمه لكن وها لوغ سيادي و يطعبه لوغ سيادي marka waxay ku tusaysa mubaalagha yani sida ilmiga sarfiga ee muxuu ahay culimadu ku taqriiriyeen yani yawzan ka faalut waxa loo istamaala mubaalagha دا سو فعلوت زي مثلا رهبوت اوكله رحموت اوكله ملكوت اوكله يعني وحوي وملكي دميستر وهاي كلمه الملك يا ملكوت اصل كو اسكو معنه لكن ملكوت با زياده وضت معنى زياده بيوضت الان اذا ليهادو الزياده في المبنى تدل على زياده في المعنى صار معنى كلمته مر بها ديت كلمه حروف كحروف بذنت هي ان تبدن معناها ولا دهرته زياده ساسيه كنيس امرك القرانك والسنه ولا استعملي ملكوتكاس و الله تبارك وتعالى قرانك واك يري قل من بيده ملكوت كل شيء يعني ملك كل شيء والله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء حديث النبينا صلى الله عليه وسلم واكتمت ركوعها وسجودها دعادود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم مركه الملكوت والجبروت والرحموت فعلت يعني زياده كنتي صار معنا طيب دي الملكي والملكوتي ملكك دمشترن وصاحبك الواحد الكلي كهه مثلك اها متكأها. اسم ابن اسماء الله الحسنى واحد هو. معناه هويان المتفرد بصفات المجد والجلال الله تبارك وتعالى اللقونده صفاتك دمشترن واحد في ذاته لا شبيه له وواحد في صفاته لا مثيل له وواحد في افعاله لا شريك له وواحد في اولوهيته فليس له ند في المحبه والتعظيم والذل والخضوع يعني اله تبارك وتعالى ذاتي سميت بوكيه او ذاتي سوا شبحه مله يعني اوك ام الله ميد ماجروف صفاتك هي اسماء دي سنه اله يميد بوكيه ايدنا وحكله ميد ماجروف صفاتك هي اسماء دي سوكله وحله ماجروف افعاشي سينميد بو كيهيو وحا كونكا او كسميناي للاما وداغو اولو هيدا او عبادادا ادومادو او سميناينا اي او سمينايانا ميد بو كيهيو عبادادا للاما وداغو الواحد انت سو دن با سو غليس واحد في ذاته وواحد في اسماءه وصفاته وواحد في افعاله وواحد ها في اولوهيته وعبادته انت صورا كليبكو هي ربي تبارك وتعالى للاما وداغو معناه طيب الصمد يدان واسم من اسماء الله سوره الاخلاص كريمت قل هو الله احد الله الصمد اسم من اسماء الله هو علمهم مركاي فسران معاني كل قدس انباي كوشيغان لكن markay la soo geeyo wa as-sayyid al-azim as-sayyid al-azim wa sayyid koweyn eh ilmigi si xikmadisi qudradisi sifadkiisu dhaway istirayhin eh adoomadiisa ka kaaftoma isagana loo baahay sayyid ku saaswa وسيدك كافتون يسكن ان لا كافتمين واحد خلقهم ضنبا وباهم اسو سمبهن يا يهناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد سيدكم مره هو اسم من اسماء الله هو والصمد كذلك طيب البر كذلك اسم من اسماء الله هو قرانك الكريم كسرى ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم البر طيب مع نادي سنه وحال لغوده والله تبارك وتعالى يعني احسانك يا برقيس يا سمافلكيسا ادمده هي شمل سي وادمديسا غارسيه البر ومث كبارقا بمعنى ادمديسا احسانك يا سمافلكه اسمه طيب ساسا لغوده نعمك قوه قرصون و قوه موقده المهيمن كذلك واسم من اسماء الله اله مرعي السمعه كميده وهي في سوره الحشر اخر كده لا اله الا الله تبارك وتعالى كشغاي اسمي غانا وحنا لاغ ودا المهيمن المطلع على خفايا الامور وخبايا الصدور الرما قرصون يا لا تيق قلبك وحا كو قرصون الله اغسون واحد الذي احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا شيء والبا الله كوي با لاغ ودا المهيمن علمنا وكوي اودنا أو وكوي وحكه حسبي خره ما تشرى معنا طيب مبدل الخلق من عدم الله ادومديس يعني wax waye bilaaba jiritan laan ka bilaaba ayagoon jirin bilaaba wax jirana ka dhiga wa yani wax waye asaga ama mudah asaga rabbunka asaga bilaaba ayagoon jirin ba wax jira ka dhiga laana waxa makhluqat ka dan sidaas wa Allah yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu إلهه إيسغا خالقيysa ابو رسبي لابا تبارك وتعالى من عدم جيرد يعني جيرلان ايغوو وخن جير ا ايغوو وخ جيرانه من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان انطقهم والخط بالقلم إله تبارك وتعالى نعمويكيشي وخ كاميدو تيرينايي صفاتكيس منوي اللهاس علما بري الناس دت كبري ما لا يعلمون وحينا اقونن وانطقهم هكهليه بالبيان عدين كهليه ان العرب كحوده كعدايسه والخط نكج هليي وانطقهم كجهليه بالخط قرتان بالقلم قلن كقلن, كقلن كاي وحق قران الله تبارك وتعالى نعم كسوحه كمدا بني ادم كاينو بري وحسن اقونن لان ابن ادم كمركو ايمانه الدنيا wa hum ma aqoonin ruuh aqoon ku dhashay ma jiro wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an ilahi urku hoyadin wuxuu idin kaso saaray idinkoon waxba garaneen waxa hadda an dabii aanaka la garaneen dib iyo dheefan kale garaneen markuu ilahi idin soo saaray kadibna wuxuu idin siiyay xubnihi ad wax ku baran lahaydeen wa ja'ala lakum sam'a wal-awsara والافيده لعلكم تشكرون حبنها سامركهينا بيناادكن وخبرته ودغها مقلقه يا ارقا يا قلبك كو واسا اله سي كو واسا ماركهينا بيناادكن وخبرته والا مركو ايمان يو وخم يقانو طيب اساو جاهل ودلنيا طيب marka man allama an-nasa ma la ya'lamun allama al-insana ma lam ya'lam نبي ген انا نبي ген انا وحلغه يرسل لسه نعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما مركه علمي اما كرصوصش اللي سيها النقد اما ملائكه اللي سي اما كمخلوقك اللي سي كل لي وفضل الاله كل لي وفضل الاله طيب ومن علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان انتقهم والخط بالقلم وحكودا الله تبارك وتعالى بني امنكي مركو وحبري حدنا و هو بري سدو حاجديس كو قاديسن له وحا قلبيس كو جيري او رابو سدو كو شيغي له كو قاديسن له بو الهي بري او لو ميت بو كو بري انو عرب كا قاديستو او هو حدلو او وخي قلبيس كو جيري او عرب كو عبيرو وا ميتو ويلي والبيل بيان ان تقهم قابك ربك الالهي وباراي ووح ku cadaysanay bin aadamku wax way wuxuu rabay inuu qoro wal khatti bil qalami inu qali intu qato wuxuu rabay u xariiqo marka la fahmo u jeedadiisa labadaaba inu wax ku cadaysto bin aadamku ilaahi ba baray tabaaraku taala tayb quraankaana ilaahi wuu ku tilmaamay rabigeen tabaaraku taala ilmiga si hada laga hadlayo إنسانك أو نبع إلهي برأي لليه مؤمنين تخاصكم علومة الدنيا علومة أخرى سواء لذلك علم الإنسان ما لم يعلم وحلقها الله إنسانك أو نبع لغاية قال كيسي مسلمي قال كإلهي وحو برأي علومة الدنيا مؤمنين تنا إلهي وحو يسوكد رأي علومة دينة وخاصة علومة الدنيا وحكي قانا قال الاله وكاينو شيغو يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره مغافل ادون كويقنان مرك علمياس وا لكن اله مسلمين تو حقوق كراميه علومته او خير بدن او علمي دينته وبالبيان انتقهم والخط بالقلم الله انسان كا وكهدليه او وكا كاهدليه انو عربكيسا او كعديستو وجدده وليها الرحمن علم القران Khaqa l'insana Alhamhu l'bayan I në vahad dhajstoh O shiik të dandë, sa yabarai Allah barai të barik wa ta'ala Marek e tëla në iman E adunke marek e iman e hafam asheqen kare So maher këmarek e të shokë Yani wahwë wakachisna hatamadhe kare Wahen hamunsa imadhe kare Wahen manah imadhe kare Marek e tëra e mabu ooyi So maherk e të shokëtë karek e të shokëtë karek e të shokëtë karek e të shokëtë karek e t ya baray markii bani aadamka in uu sheegto baahidiisa sheegto inuu wada hadlo inuu wax isuu sheego bayaanka as ilaahi ba baray oo lawo mid ku dhacaya ama arabka ama qalinka la wada sa oo badan laakiin siyaaba kale bani aadamku wasku fahmaaayo wada wax isku fahmaan ishaaradana wasku fahmaan soomaa ah shanfaradli isma fahmi weeyd aan samare shanfaradli ayagoon yaani wax weyn isku luuqada isfahmayeen be hadana farta isugu miidarahaa wala isku fahmi kara لكن لبدا اساس كان بناؤه هو قراؤه يا هذا الكواه لوذا سو مر كتلمم طيب تنقل انكنا وتربينا وشيغيو الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم مرك احساسي يعني تعليمته وحده التعليم والنطق والتعليم الخط بليدا التعليم النطق ومثلك هدلك النطق غنوا وحنجد خط غنوا متك قرا قال كاوه طيب ماشي ومركه ليا والخط بالبيان والخط بالقلم الخط جا سوا حيكون عطفنته بالبيان اه وبالبيان انتقهم بالبيان ها, ها؟ وحكاه لي قال لا ادمي بو كحل لي مخو كرهد لي بالبيان انو عرب كوك عاديس وبالخط نو كرهد لي قرا قال بالقلم قال انك يحكو قران طيب انت امرك الاهي اللهم هد عليي نعم كينا شيغي صفات كينا شيغي لودا سو الاهي ماهد او كومدنيه ايو ماركا و هو كحجي ناظمكو يا شيخو انو نبيكو صلي, صلى الله عليه واله وسلم و هو ماركا ثم الصلاه على المختار اكرم ما عوث بخير هدن في افضل الامم ثم انت كذب الصلاه امان الله هي دعاء ملائكه ومخلوق على المختار كي لدورتي كركي سها هادن اكرم مبعوث من لا صودريك اوو كراما بدنا اها دي خير هدن لا صودري حنون متكو اوو خير بدن في افضل الامم اممها امم اوو افضل بدن دخت ادن لا صودري الصلاه من الله الثناء ملي كله حدلايو امانته حق ملي صلاه حق الله كصوتو بمعنى وامان ان الله وملائكته يصلون على النبي إلهي النبي يسوى كسليه وحلقه هذا بمعنى أمانا ملايكتين مخلوقك للصلي يسوى كم من نهاينا ودعو النبي يسوى دعونا صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة على المختار لدورت كوركس الهي الخلقه سكاد دورت لنبي صلى الله عليه وسلم ومختار مختار كووكي إلهي دورت وو أدومذي سكاد دورت طيب وفي هذا إلهي أُصوديري بوو فاديبادنا و هو كمدي هي مخلوق إلهي شي غونيه او او دوورتا او خوشاي لان إلهي ملائكتنا قربو كا دوورتا ددكنا قربو كا دوورتا الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس رسل شرمكه إلهي با خوشاي رسل شو حدنا إلهي سيي كلا فضيله marka akrami mabu'uth min ilahi so diray oo u risaladiisa u so dhiibay oo hadomada loo so diray ki ugu fadiibadna wa حديثك صحيح هو كان النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخرا ادم انت ضلي انا سيد امانته قيامته فانا ما ابو النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سدا صحيح حديثك في صحيح مسلم من حديث ابي هريره غيرك طيب مركه النبي صلى الله عليه وسلم اكرم مبعوث والله من الذره كي او كرمه بدنا هو بخير هدن بافضل هدن هدن اسغنا Se esque, mojamile iqe basme Bejere me o tre tiku Se you bejipe Pytt сб et me o tre! Ou atje wi aq tessen e tiki Se nje qoranq ka kariime sach naraj Shri semen je njj fa qoran guell шubis qor sam qorambela njh pasqiyla nji manren khaqqgi nj c voceq pвnd s bet Burind E criti traje u quin paragzif�� qor, qorrizis ao jan isa quasi nj favourite نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاس ليمت طيب استاذ تردد با خطب كيس النبي صلى الله عليه وسلم واكيده اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير ال وخير الهدى هدى محمد اما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هنوكي النبي محمد ليمت وحكى خير بدن ما جيرو في افضل الامم امه تعرف فدي بدن دختده امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم yaani u firsa isagoo wuxuu ugu fadhiibadan yahay intii Ilaahay soo diray wuxuu la yimidna wuxuu ugu fadhiibadan yahay wixii la layimid kutub iyo wixii la layimid uu ugu fadhiibadan ummad diisa loo soo dirayna waxay ugu fadhiibadan tahay ummadii dhamaantood ay ugu fadhiibadan tahay tayib bayt kaasoo macaanida soo dhaw ku kulmiyay tayib ummad da fadhii jada aydana wa ka Ilaahay Quranka ku sheegay kuntum khayra ummatin u khrijat lin nas طيب النبي صلى الله عليه وسلم حديث احمد يغيركي سو ساارين من حديث حكيم بن معاويه ابي كوري المعاويه النبي صلى الله عليه وسلم انتم توفون 70 امه انتم خير خيرها واكرمها على الله تبارك وتعالى وحد ما استرتم تدوبات امماد اذن كهري بعد ما استرتم تدوبات امماد اذنك خير بدن الى اجتيسنا او كرامه بدن اسو النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب ايدا ساتيلما ميسو كنتم خير امه اخرجت للناس امم دنيا ومدا هو خير بدانت waxaa ku garan jehooyin dawra ay markaad fiiriso horta waa umad u taagan in xeyrki wanaag gafarto xumaantana ay reebto khalaqda marka la fiiriyo naf xigeedana ayda uu xeyr badan laana inta ilahi sabab uga dhigay oo gaalnimo ka saareen oo me vaj� чис du hizd butu t' normal ses aq afqrisa ser u nabi nabi nabi nabi n אח ilera nabq wirine q u nabi fi nabi ak realtà q u nabi nabi rahsan q u nabi nabi nhima q u nabi nabi nabi nabi nabi m moeten q u nadi nabi nabi nstaya yma espe majd masses Rasulku sallallahu alayhi wasallam xadiiskii Ibn Mas'ud wuxuu leeyahay raali ma ku tihiin inad jannada dadka galaya rubcooda noqotaan haa waydhaay inad sadah mirood meel noqotaan raali ma ku tihiin haa waydhaay inad ahlul jannada niskii noqotaan raali ma ku tihiin haa waydhaay markaasuu nabigu xur sallallahu alayhi wasallam allaha naftaydu gacan tiisa jirtaan ku dhaartay waxa rajaynaya inad ahlul jannada niskooda noqotaan markaa laana waxa way wayna kattr badantahay umadehii kale wayna ka khayr badantahay ummad nabiga raaxsan oo ka badani ma jirto dhinacyaha marka laga fiiriyo ummad nabiga maxmud sallallahu alayhi wasallam wa khayr al umam wa maana sidaas daradeed buu wuxuu yiri oo sheekhu ku tilmaamay wal ali wal sahbi wal atbaai qatibatan wal tabiine bi ihsani li nahjimi nabiga haduu ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ishaas wuxuu halmaamay ba lagayaabo allah wa alam sheekhu salliga nabiga inu raaxiya salati inu raa لانه انت بدن والاسراايا صل이가 يا سلامتك ورك واحد هه كرتو انو هلمامه بيلي والال على المختار يبقى كعطفن ثم الصلاه على المختار كل دورتي كرقيسا عاد والال وعلى الالي ال ككرقيس كركودن هاتو صلاه داسي والصحب يصحابه دا كركوده والاتباع يكون راعي قاطبه ضمانت حاليهم وتابعين يكون راعي باحسان وناقه كرعي لنهجيه مي الطريقه دي كو طريقه مره عاده اوحى علمادو كتبته مرك قريان اما مرك حدل يعني ان مرك النبي لوغو سليو صلى الله عليه وسلم لا دوي دغو االكه يا صحابده يا امده مرك كلمه ال ال هذا وها المعنى الاتباع باليد ال ال هم الاتباع لكن هلكن هذا وها لاغودا nabiga qaraabadiisa sallallahu alayhi wasallam in qaraabada laga wado waxa ku tusaya laana sahawadi goonib u sheegay atbaacii yagumada inteedii kalen lagu ka daba dhigay oo taabiintii waliba atbaacii buu siidaw dhigay halka waxa laga fahmay markaa aal halkan wuxuu ka wada nabiga qaraabadiisa sallallahu alayhi wasallam muumininta ahaa ku qalada ma muumininti aalki nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dadkii amaan noqdo kuwi إذا كذلك صدقاته حاران تكاهي أما آل كلي قرامة يسيكالها النغط وحسوك لأي آل كالنبي صلى الله عليه وسلم حساسك سأسوك لأي بنص القرآن قرآن كساس وكتل المهم وانا استعمال قرآن كلمة الآل أما الأهل وانا استعمال يعني وحالله استعمال ننك حساسك سيرير كي سوالله استعمال قرآن كنوه استعمال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة اهل البيت يلا قهلها ايذو يكهليه حاسس كنبiga لاغ حديه صلى الله عليه وسلم اهل البيت وحاسو غليه عرورتي نبيغه صلى الله عليه وسلم او دلى iyo dadki ka farcame aalkasi soo wada galeeyan marka wal ali korkooda iyadana salaadu ha ahaad washabi ya sahabada washabi washabadi nabiغه صلى الله عليه وسلم dadki nabi maxamad nolosha kula kulmay ilaahay ku karaameeyay isagoo nool inay la kulmaan الروميان ايمانكنا كوخضنتاه اماده انتهد انت كالا لمت ماها صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحبي والاتباع قاطبه اتبعنا وخه ودا ارضى صحاباده يعني صحاباده داتكي لا كلماي او دينتا كا قاتاي او رومي نبيي صلى الله عليه وسلم ايمانكنا كوغييريوداي با لي يدهد تابعيين لي يده ايغا سو هدا كو ودا والاتباع طيب والتابعين ايي ددك راعي بي احسان كل راعي وناك لنهجهم طريق ودي الراعي هل غودا كو دانبه امده انتيدي كلا و يعني وحيان وقالوا قراب دي نبيها صحابو اردديسيه ايه مخو احاي اجباع او صحابو اردوديه اه يو وتابعينا امده انتيدي كلا ايه طريقوده وناك كوراحدي wa inay quraanka kariimka Ilaahay subaareeku ta'ala inoo sheegay u qaybiyay muxuu ahaayay umada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu Ilaahay raali ka noqdo jannada galaya waxaa laga dhigay saddex muhaajirin ansar iyo attabiin lahum biihsan wasabiquna alawaluna min almuhaajirin walansar wal ladina taba'uuhum biihsan radiyallahu anhu marka inta midwa ومهاجرين انصار ايو ددكي دريقودو سي وناغسن كراحه ددكي دريقودو گرب مري بمعنى هو يقواسي ما گالياان منشوم اي معناه رضها اي چندا اي وناغا ساس دراديد بو شيخ و هو كو دراي والتابعين باحسان تابعين باحسان لنهجهم طيب marka anaga hada manihin sahabaana manihin fadliga ma na helin ee qal ki nabigii qaraabadiisana fadliga ma nahelin tabiintii iyo ardadii saxaabada ana ma nahna fadliga heelin laakiin waxaan heli karnaa dadada la wax weeyaan wa tabiina bi ihsani li nahjihim dariiqi ay marayn ina marno ku dadaalo taasa ka sa ina oofran macna taasa ina oofran inagaa intii inaga dambaysan ee intii inaga horaysan ما لا نجم وما شمس الضحى طلعت وعد انفاس ما في الكون من نسم هل كوحك غادليا صلا داسي يا صلى كاس ونبي ابو دعيه صلى الله عليه وسلم سيده كليته االك يا الصحابه يا تابعينته او راعيه ابو دعيه اي وره با انو كهيل داره و يراهدو مد فربدان اله يعني وحويسي مد فربدان مدفر بضان مركي لا عبر رب سيابة لكي تسمى برك الله عبره ولماذا سيابة لكي تسمى برك الله عبره سيابة لكي تسمى برك الله عبره صليقة سيكر كودها ما لاحة انت افتيما نجم حدك وما شمس الدوحة انت قرحض بركك طلعت اي صوبة حيث وعد أنفاس ما في الكون كونك دحديث انت كتشرا نفسي قودة تري ديسا او كلمه او من نسب النفليه وعد عدد ويعني وعد عدد انفاسي ما في الكون من نسم النصب والنفله الروح له ده وهي معناه طيب بمعنى صلي قاسي كركوده اهادو ها انت حديق افتيميو انت حديق افتيميو بمعنى انت الدنيا دي جيرته سوما اساس المعنى ايه قرخده برقك انتي صوبخايسو ma wax barqin uu yiri qoraxdu barqinka wayna ka horaysaa wayna ka dambaysaa laana yani barqinku waa xilliga ay qoraxdu ay yani ugu noor badan tahay dhaha waxaana ilaahdan gabayga inta badan meeshaas ay marayaan ragagab yaa marka waxa ka wada maalintii oo dhanba laga wada maalintii sastaad quran kariimka ay ku timsooma wa shamsi wa duhaaha iftiin keda laga wada subax marka wah wiyan duha gasi abirka aad buu yimaa daama nusoos tahnaqto ama gabayga hanqto marka ma shamsu duha طلعت ee inta inta nefsata ee kawnka joogta nefsigooda inta leeg in leeg kawnka inta chukta qurii hosba nefsigood inta buuday ya sakan kiiba inta wa nefsani saadiq wa xuluqoodan nefsigiisa marka lugu daro kuwa badda ku jira kuwa bariga joog kuwa kor jira kuwa hoos jooga intee leeyay somo faroban ya halgo wad awr kaas oo isku soo ururiye salli aan tira lahayn ilaahu ku saliwa salli aan tira lahayn oo faroban ilaahu ku sali nabiga iyo aalkiis iyo sahaba iyo taabiciinta ma laha allahu ku korkiisa haato salada si muxhtar ka iyo aalkiis iyo sahbiga يتابعين تقر قوة صلقا سيها هذا ما لاحا انت او افتيما يو نجم حدك اي وما شمس الدحا انت اي قرر حد برقينكو طلاعات اي صوب حدي انت اي صوب حيث وعدد انفاسي وعدد انفاسي وما عدد انفاسي ما في الكون اي انت كونك دحديس انت كنو النافتو دا تريد اي دو كالي او من نسم ما دا بياني اوتا ما في الكون هو من نسم روح ليه النفليه معنى انت اي نفسك اي نفسك اي نفسك اي نفسك اي نفسك اي اتراضك انت اي ان اله صليك اي نفسك اي نفسك انه اهائي او امان وبعده انت اكدب انت سمارك وهردع ومقدم وارار هذا مقصود كيف يقول لك اي نفسك هل يقول لك علمك شرعات برشده سيهمية الدولية محايلي اشغاسا دينته وحي كبيلابطا علمي بي كبيلابطا كليد توحيد كده محو عهيه احكامته اخلاقته كليد علمي بي كبيلابطا اساس كو ريمج اساس كي دينته كوبيلابي ماركا او برشه دينته وحي ماركا و بعد و بعد من يريد الاله العظيم به خيرا يفقه في دينه القيم وبعد انت كدي من يريد الله عد الا لا دون الله العظيم اوينا فيه اشغ خيرا او خير لا دون يفقه وحو فهنسيا في دينه دينكي سدحدي سو فهنسيا دينكي القيم اتوسنا القيم طيب بعد داسي بمعنى هذا الكي هوران كسورغني مقصود كان غلينا من يريد الاله العظيم به خير يفقه في دينه القيم وحتلما ما يا حديث معاويه في الصحيحين النبي يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين روح اله خير للروى دين تايو فهنسياء نعم محاكفه من مشس مفهوم المخالفه هو وحوي من لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين حدوسن ادونك اله خير لربين دين تفهم كيدا لا غره مريا دين ما فهمو لماذا لان خير دن وحصل كو هيا علمي عقيدتي هي التوحيد كي وحي سلك كو هسا اساسو علمي عقيدتي مصح ما يس علمي الان استاذ درادي الله محرف اعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله فعلم علمي باكوري حديب التوحيد كي اساس علمي او نوقدينه عبادات كي ياعماشيه معاملات كي وركود اسكبدا اساس دراد ايا علمي كو اساس و يهي وحوالبا خيريه الروحانه او اساسيه مركه فقي فقيغاس اله الدين تو فهنسيه فقيغاسي و هو سوو خا سوو غاليا فقه في اصول الدين هي فقه في الاحكام والاذاب والاخلاق كل يسوق ليس يعني دينته ان الاسس هذهه مسائل شهه الاعتقادك ان تفهمته وانا مثك علماتي اورا كنتلماجيني الفقه الاكبر الفقه الاكبر فقهه وين كان احكامته وكوين وحويان وفقهه مسائل التوحيد وحقيقه الصحه ان تفهمته وحكى له سوغليسان تلمانيبا احكامته التفاصيل احكامته احكامته التفاصيل شراعه المعاملات كادابته اخلاقه عباداتك ويسوغل يا المعنى طيب في دينه القيم القيم ساسه الحركينها اه القيم لديمه القيم ساسه قران كيشسمى لان هذه قيم لهدوه مركا ولا شد لكن هذه لا في قيم واحد والان لي هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملته ابراهيم عليف ساس كودا معنا قيم مركوا توسون قيباني طيب وحث الرب وحض على المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهمي وحث ووري ربي ربيي وحض وتيرتيرسي المؤمنين مؤمنين توحو كورتيرسي على تفقه الدين دين تفهم كده مع انذار قومهمي قوم كودا اني ادغان لالا قبو Allah tabaaraku ta'ala mu'mineen tawxu amrayi oo kubooriyay oo ku tirtirsiyay inay diinta fahmaan fahm kaliya ma aha oo riyo markay fahmaan inay tolkooy dadkooda u digaar oo ay wax baraan oo ay xumaanta ka reeyaan oo ay diinta u shaqeeyaan saasoo Ilaahay tabaaraku ta'ala kubooriyay tayib walaabo qodobo inay markii hore ayagu fahmaan markay fahmaan ka dibna inay digaan oo ay dadka gartsiya waxa tilmaamaya aayadii fi suurati tawba وما كان الله وما كان المؤمنون لينفروا وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يعني اين الفرقه مؤمنين تكميدا بحان وديينته سو فهمه markay so fahmaan dadkoodi ay u digaan markay usoo noqdaan oo ay diinta fahansiiyaan oo kheirka usheega لابد ارمود با ايدو ايقول ميسي <متقل> الحث على التفقه في الدين ايو الانذار طيب وامتن الرب على كل العباد وكل وكل للرسل بالعلم رسل بالعلم فاذكر اكبر النعم علمي وترين يا فداش الله تبارك وتعالى المؤمنين تواكبري Wa na amray wa kutir tirsiyay Wa qadb Qadb ka hiqa wahwai wa amtanna wu qa lada yistay Rabbi, rabbi gai Ala kulli l'ibadi Do ma dha urdan korkodhu qa lada yistay Wa kulli l'rusul L'rusul shor lanna korkodhu qa lada yistay Bil ilmi ilmi gha Ilahi wa qa lada shakti Fadkur hus Addo nki yow Talib ki yow Fadkur hus mar ka o husus naw اكبر النعم نعمه يمكن دغوي اوه علمي جاه يا نعمه يمكن تا اوي يينا كاب دين يينا قال اصبحوي معنا امتن الرب ربي واجلد استعلى كل العباد ادمد دندمان تود بو كجلد استي او فضلي وانا كسي يعني ساسوي معناها علمي يا رسوشو دان كل العباد مره لي دا علمي او بري وغلدا waxaa soo galay ilmiga adunyada iyo ki akhara soo dakeley oo kan adunyada galada la baray kan akhrana dadka mu'miniin taa ki adunyada waxba looga daree ala kulli al-ibad allama al-insana ma lam ya'lam wa ni'sumarna wa kulli al-rusuli husushu dhanbu ilahi ku galadaystay rususha ilmiga lagu galadaystay asalhan wa ilmiga waxyiga awaa Allah nabi sallallahu alaihi sallam Reku laha l-ehi Wa kayri wa allamaka ma lam takun Ta'lam Wa kana fadlullahi Aleyka azimaa Allah hu uh, hu kubare nabi Muhammadu Waha adhan huraywa qonin Fadlige ilahe korka O saarena uwayn haey Adbu uwayn Ilahe fadlige sa Nabi gisa u kur kisa Degay waha uguwayn Wahi gaya uwayn wa ga Inu rasool kar digay Hanel kisa na udortay Inu adam adh ghar siyo fa adkuru marka husa adonkayu akbar an ni'amii ilahi ni'mooyinki samida ugu weyn husu husnuka qayb qaybtaada qaado wa qaybtaada qaado ibaana wax weeyan hadii ni'amka kale lagu siiyo hadii adunya laga dharjiyo caafimaad xarur jago iyo kursi jaah wax kasta hadii lagu siiyo laakiin ni'mada cilmiga laga qadiyay waxba ma haysato laakiin hadii ilahi ilmiga uu ku siiyo waxa ka maqan ima badna ساسي معني النعمه دا وين marka xusuusna oo xus muxuu ahaayay yeen ku dhaaf yakfik wak hukuku filan fi dhaaka yakfik fi dhaaka ul ula surati nazlat ala nabiyika a'ni surata alqalami utul mamya ilmiga meelaha lagu amaanay ilahayna adomadiisa ku galadaystay alquranka ay ku soo arurt meel meela meshafiri oo meshafir oo surata heblafiri sasugule yakfika waha ku qufilan fiida ka arinka dhaxdiis qalada ilaha iyo ilmiga sharafkiisa inaad ogaato waxa ku qufilan ula surata surad midda ugu horeesay oo nazaalato degti ala nabiga kana nabiga korki nabiga korkiisa kusoo degtay acni waxan ka wada surata alqalam ibaan ka wadaa suratul qalam wa surad ah qira wakawda اي مسوره القلم باليله سوره العلق باليله امكودا السوره التي ذكرت فيها القلم بكودا والا ما جعه واخا اسكله ايه سوره النون با اسكله نون والقلم باعانك اساس ولكن وكودا سوره القلم كان لو شيغي بكودا اساس وي بانه وسورتي او غوريسي القران سو دغتيه اساس وي بانه تامركه اخري بكود wa maxay ku bilaabate suurati ugu horeesay quraanka macaan wax way soo dagto nabi ku soo dagto way ku soo way ku bilaabate iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqa al insana min alaq iqra warabbukal akram alladhi allama bilqalam wa akhri ya ya barashu ya qalam wa soma wa barashadi oo maqsuud ka ya wasa'ishi wa barashado oo ah akhirata iyo ya qalinkii quraanka wa marka meshii ugu horeeysey nabiga sulaxallahi salaam waxyiga lagu bilaabay waxay ka bilaabtay wax barashay ka bilaabay haqiqatan markaa adiga waxa la rabaa marka diinta soo gashaba ama aad aqalidaaba inaad ka bilowdo marka iqra ma halka ka bilowdo akhri iyo qalin iyo barasho iyo fahan inaad ka bilowdo halkaasay ilaahay marka ku aamaneeyo tabaraku taala oo maxuu ahaa suurada ugu horeysa qur'anka ku soo dagtay nabi ku soo dagtay salaallahu alayhi wasallam كذاك في, كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكراً وقدمه في سورة النعم كذاك كان هو رحال لمذيه علمي شرعيه على الله كذاك كان هو رحال لمذيه قدمه العلمي وهرمري في عدة الآلاء نعموين كترين طوضاً لحظوظاً أي هرمري لكن نعموين كترين يهي علمي و هرمري ذكراً الشيء يقول قدمه وهورمري ذكرا حق شيغيدو هورمري في عده الالاء نعموينكا ترينتودا دخديده ايو شيغيد اهان علمي هورمري طيب وقدمه سدوكلا النعم. علمي وا هورمري في سوره النعم نعموينكا سوره سوره لا سوره النعم سوره النعموينكا علمي الله وحوال مك نعمويكا هورمري laba suradoodo quraanka kamidba ilaahay nicaamkiisa oo adoomada tirinayo ku galad sheeganayo labadaba nicaamka ilaahay wuxuu ku bilaabay cilmiga middii hore waa surat arrahman ya suratul rahman oo ay ku soo noqotay fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban taqriban ko iyo sodon garbe ku soo noqotay nicmooyinka rabbigeen ee faraha badan in sigi iyo jinigi iyo teeba diidan tiinted beeninaysan naxmada ugu horreysa marka Ilaahay uu ku bilaabay wax wayn yihiin xamka faraha badan wax weyn waa cilmiga barashada suuraddu ma yakabillaabtay arrahman eh allama alquran suma ceed marka naxmatu taalim ayaa waxay tahay uula nicam kulligada yada Ilaahay uu hormariyo markuu tirinayo nicamka ayadu horey mariye انت قالو دوي كدبي معنا وقدمه في سوره النعم سوره النعم وسوره النحل سوره النحل بوحله يقانا سوره النعم استاذ سيدي شرامس ايمه سلف قار كميدا صوت وحويان سوره انت بده بدن الهي وحو كشيغيا نعمهينك خاصك او عامك او غلى مخلوقه او غلى خاصه ادمه او غلى هي دنا الله تبارك وتعالى وحك بلاي نعمة الوحي وحليل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون انتوه الرع ومدخلوه نعم كباب الله بالله ويمارك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده هل يقول نعمك باللوذين ملائكة أن لا سودك يا وحي لا سودك يا وحي عدو الدونة والدومة سكمدون كل سودك يا وحي غين ملائكه لصوص ديو رسوشن اللسو قادسيو ايا نعمته كوادا وحي يقولو مخو يهي سو علمي ما ها marka suratu niam wa suratu nahlah niamki ilahi tirinay iyadana wuxu ugu horaysiyay ni'matal ilmi oo waxyigu u ka turjumay bacna saas ku wada bil ruuhi wax laga wadaa waxyiga laga wadaa bacna tayb marka labadaaba ilahi subhanahu wa ta'ala halkana ilmigi waa ku sharafay Më më yaza Më më yaza allahu hëtta fil jawarihi ma Minha yuallamu an baqin wa mugtashimi Më më yaza allahu ala wukala so'ai Hatta fil jawarihi Hatta haywanatka lugu ugardo Më Më aladhi mitha Më minha iyaza kamida Yuallamu awa hlabbaru An baqin buka so'ai midh had gudba Wa mugtashimin Ia mid iske hagab seda Mid iske gën waa aqoonin oo jahila yani wahu iska tilabsada alga wuxuu ka hadlaya fadaaishsha ilmiga iyo barashada diinta ma aha ilmiga si eahantiisaba hatta xayawaanadka kale tabu ilaahi tabaaraka taala faddi ya dheerad ku siya wuxuu midalku keenay jawariixda waxa laydahda xayawaanadka iyo shimbiraha lagu ugaarsado sida aydo kale balkan leeyda adam waxu ahay shimbirahan halkii li jiray eh galayr ko kalate iyo shimbir waxa jira yani uga dhaqabta oo loo diro eydana waa loo diraayo way qabtaan marka quraanka waa sheegay suratu eh suratul maida shimbirka emayga aad waxbartay oo aad bartay uga dha sido loo qabto oo muallimka o gaadho qabso oo u dilo o gaadhibaad ku dirtay bismillaahi baati murgaas aad eegi fasaxday ama shinbirkii baad fasaxday o gaadhibu qabtay suu hayay nolol maada ku gaarinay way dhimatay isagoo kor joogoon cunin oo dul taagan baad ugu tagtay ayadiina ay dhimatay mabaqti ba mi zaal cunin wala cunin saawt muhayyid labashii ko marka diresa bismillaah baad ku dirtaa wa min didi oo kale waay marka labaad weeyaan waa ay mutaallimaa waay ay aan waxba la barin oo aan qoon lahayn oo jaahil hada dirtay oo ugaadhi ku fasaxo oo uu qabto ya ma baqti ba miswaa walaa uni wa baqti maxaa la madan ay kala saaray ya cilmi ba kala saaray ايغي واخ لا برينا يعني وخدو دلي والله قني ايغي جاهل كها وخدو دلينا يا باختواء ما انت ردات بسم الله اذا كو هيس واخو حلالين له سومالي marka cilmiga sharafkiisa hatta aygi bu kala saaray oo ilaahi ku kala soo xaytay baraka oo taala taas duunaya sheekhu inu ilaah wuxuna tilmaamaya yani ayata fi surati ma'ida ku jirta yas'alunaka ma za uhilla lahum كلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم وحي اذن قبطان عنا وحي ادغه وحقوق قبطي وا شرطه وانه متعلم يا هي بسم الله انا قدرته مده 7 نمرق قبطي وانه سنحلن ساسا لوو قرن با انه متعلم يا انه معلم يا وحل برياسا لوو قر هتدوس مرق قبطه وعنو adiga kumusan qabsanini qabannini isaga qabsaday marka banana kaga marbaxti way marka saasu yaa marka ujeedada taas waa wamayza wakal su'ay allah allah hatta fil jawarihi hatta haywanatka lagu ugaado ma allabi midki minha oo iyada kamida yu'allamu oo wax la baro ambagin bu kasu'ay mid gardarawada mid maxuu aha had gudubay mid isaga waxba la barin oo had gudubowada هو مغتشم يمد يعني وحوي اشقون كفييرسنن اون فييرنين اسكه سمي تيشامكه waxaa leeydaahda yani wahwi igtashma almuqtashim waxaa leeyda muqtashim waxaa leeydaahda war ruha arimaha sameeya min ghayri fikr wala nadar isago shayga kafiirsanin oo aan u fiirsanin on fiirfiirinin isaga dhaca ayaa leeydaahda muqtashim وذم ربي تعالى الجاهلين به اشد ذم فهو ادنى من البهمي وما علمي جيبا لوه اماني يا برشديسي هلكنا وحو علمي عكسي او جهلغا با لوو عايه سوما وبضدها تتبين الاشياء شيءا markaad barato lidkiisana wa lugu sheegi xumaantiis وذم وعه ربي ربيجي تعالى كره الجاهلينك واحمقتك داتكان واخ با اقونين الجاهلين كوا جاهلين تبيه اسغا جاهلين تكوا كوان اسغا اقون لله وعايه اشد ذم من الجاهلين به بالعلم ولا دينك كوا علمك جاهل كك انا اما دينك الجاهلين به بهذا الدين كوا الدين كان جاهلين تكا الوعاي اشد ذم اي ميدوغو درن بو عاي وفهم ايغو جاهلين تو ادنى وكوا كهوسه من البهم حوله البهم وجمع بهيمه يا حولها لدقو ويكلتان دد كان اكونت لهين سدا سو الى الله هلكاسو غارسيت تبارك وتعالى ايدنا ووضح تلمم اياتك في سورتي اه في سوره الاعراف ولقد ذرانا لجحنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون jahannama dadka loo diyaariye wa in si ya chini intaba wa hayleehiin qulub aan xuba fahmin oo jahil ah indaan xaq arkiin oo baranin aan akhriin dhaga aan xaq dhageysanin oo cilmiga baranin kuwaasi allaah wuxuu wari wa xoolo kale walaika kal an'am wa xoolo la dhaqdo kale bal iska wada faham iyaga a dhallu kabaad nimo badan soomaalita xooliyihii hadda lagu isbariin shaqsoomaadihin فهم أدنى من البهم أضلوا حوله لنقني حتوى كسليتان معنا طيب وذن ربي وعى تعالى الجاهلين كوا جاهلين به بهذا الدين دين كان كوا جاهلين تكأشد ذن من عيمي دقود وفهم أدنى كوا كوا سيوى من البهم حولها كوا كوا سيوى وليس موسى هان وليس غبطة وليس ماء هان غبطة كمشو إلا في اثنتين اللباء الرمودة وضموياه هما لبدا اريمودنا الاحسان في المال حوله احسان lagu sameeyo aw fi alim ama ilmiga dhexdiiso ihsan lagu sameeyo wal hikam iyo hikmadaha hikmadaha iyo ilmiga ihsan lagu sameeyo halkaan wuxuu tilmaamayaa in aadna shay ilaahay u siiyay oo la kanto kama shada wax la yidahdo ilaahu wixii soo kalaya isiiyay ilaahad wixii soo kale inaad rabto haddad wixii sa aad dib soo to ilaahay siye ama in ilaahay ka qaado aad markasi aad aad raabto marka waa xasad marka waa xasad ka lacay lekin haddad rabin in laga qaado asagii aad la jeceshahay aad ugu naad leedahay ilaahu intii soo kale isii marka wax li dhaada qibta leedahay wa kama sho way fiicanta wixii wanaagsan in la iskanto marka maxaa la iskantaasiye sabab نبيخ و خوري صلى الله عليه وسلم و حديثه و شيخ التلماميه في الصحيحين بوكو سغنيا من حديث عبد الله بن مسعود لا حسد الا في اثنتين وحليس كو خست او ليس كو كंटो ما جيران الا لبشيمويه وحمودن با سيده دا اناترا دا الاه ويا و خو حبل هيستا اسيا واون لبشاي و هي كلمه و مودنبا لبدا شرحي هيين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق من الهي حولسي oo uu kusalliday xoolihiinu xaqqa ku baabiiyo diinta ku garab istaag masaakiinta si qaraabada ku xulili jehaad ku bicii Soomaaji xoolihiibu rogayaayo baabii inay xaqqa ku baabii inay kaaso kale uu mudayay in la yiraahdo ilaahu sidii soo kale igadhig tayib warajulu wakallabat wa ataahu allahu ilayhi si hikmatan ilayhi ilmi si nin ilayhi ilmi ya aqoon si ya hikmad O oh, fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha Dhat ki bukukala saareya, dhat ki bubuna baraya Wainin, Dhat ki din ta baraya, uka la saareya, gara ha uka la qaada ya, gara soare ua, dhe din ta garcine ya, kana ilahu isha qa la ndikbali da da da Laba da wixi qasua hara mahan malay yeah. Mid Mida madahu yinu kursi kufar da ilahu kursi qi sayayi siya, mahan malay Mida cha ula ha yistu lakim ba khayla laakin ta mash leen iyo xoolisha ku tamash leen ilaahi isagu kale iga dhig labaydh soma miti ajah iyo magale laakin aan macna weyn leeyin ilaahu kale iga dhig labaydh laakin labada mudan ina tiraada ilaahu iyagoo isagu kale iga dhig waa labada askali Abu Nuur sallallahu isalam taas markii sheekada tilmaamay labada ayaa kamid markaa ya labada waxa kamid ruuxi ilmiga iyo xikmadda la siiyay waa dadka mudan hada aan ahayn ilaahu iga dhigin leeyahay tayib وليس ما أهانن غبطة ما أهانن كما شو إلا في اثنتين له حالدود أما لبا أرمد دخدودا مويه هما لبا أرمدن وحوي الاحسان خلق سمفل خلقك إن لو سمفلو في المال حولها دخديس لو سمفلو أو روحه لي هي سمها اي وناغا كبخي أو أما في العلم علمك دخديس لو سمفلو والحكمي حكمتها دخدو لو سمفلو أو ددك لوو كلسارو ومدن لبرو أو لاغارسيو لا يوجد إحسان وحنك أهين كما شمم مضنا من, من إستاهلا أي حديثك تلماما يا وأنا أعرف أنت الشيخ بيتك تلماما يا هذا و بالله توفيق وصلى الله و سلم و بارك على نبيان محمد و على الله و سبحانه و سلم